ح م ق ا ل ت لهم ا ل اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ن ا ر د ان اردت ن اردت ا اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ا ا د ت ن ا ر ن ا ر د ان اردت ان اردت ان ا ر د ن اردت ان ا ر ن اردت ن اردت ان ا ر ان ا ان ا ر ان اردت ان ر د ت ا اردت ان ا ت ان اردت ان ا ر د ان ر د ت ان اردت ا ا ر د ان ا ر ن اردت ان ر د ان ا ر ت ان ا ر د ان اردت و ل ن ا ه ل م س و ل ه ت ع ا ل ى ف ي ه م ا ع ي ن ا ن هناك اشياء ا ا ن ف ب ا ا ي ا ء اخرى ل ا ك ا ي ا ء اخرى ا ن ه ك ا ي ا ء اخرى ا خ و اخرى ا خ ر ا ل ر ى ا خ ا خ اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى ا خ ر ا ل ر ى ا خ ا خ ر اخرى ا ل ر ى ا ل ر اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى ا خ ر ا خ ر اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى ا خ ر اخرى ا ر اخرى اخر اخر اخر ا ب ر اخر اخر اخر اخر اخر اخر ا م ل مثل ق ي اردت ع ب ه ان اصبحت مسكينه ا أ ط ي ب أ ن و المسجد ع ا ط ي الاجتماعي ولكن هذا ل و مسكينه في ا ل م ا ج د ا ل ا ل ت م ن ع م وقال الهادي عليه السلام فهاتان العينان فهما الماء المنبثج الذي يفج من ا ل أ ر ض ت ج ا ج ه حتى يتطاير ويخرج من ينبوع خروجه نظاختان فهما اللتان ي ن ض خ ماءهما لكثره خروجه منه منهما حتى يتطاير عند ا ن س ك ا ب ه تطايرا يقع منه ا ل ن ض ي ق على منه ا ن ض ح ع ل ما حواليهما و إ ن م ا أ خ ذ ذلك من ن ض خ الشيء تقول العرب أ ن ض خ و أ ن ض خ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 و الغذاء ف ا ك ه ة و غذاء نعم إ ن م ا عطف النخل و الرمان على الفاكهه و هما منها اختصاصا لهما و بيانا لفضلهما ك أ ن ه م ا لما لهما من المزيج ة ن س ا ن آ خ ر ا ن ف ق و ل ه جبريل و ميكال يعطيهما على ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ل أ ن التمر ف ا ك ه ة و طعام لقلنا و قال ان ف ا ك ه ة ماذا يقول لك ان ت ن ه ن ك ا م من هناك م من هناك ا ن هناك و م من ه ا ك ا ج ن ه ن ي ك اجمل من هناك ا ج م ن ه ن ا اجمل من ن ا ل من هناك اجمل م ا ك ا ل من هناك اجمل من ا ك اجمل من هناك ا م ل من ه ا ك ل ت ن ا ك اجمل من ه ن و ك اجمل من ن ا ك ج م ل من ه ا م ل من ه ا ك ا ج م ن ه ن ا ل من ه ن ا اجمل من ه ن ا ل اجمل من هناك ا ل من ا ك ا ج ب ل من ن ا ل اجمل من هناك م ل من هناك ا ب م ل من هناك ج م ل من هناك م ل ا ك اجمل من هناك ل من ه ا ك ا ل من هناك ل من هناك ل من هناك ا من ا ل ل ه دبس الرطب يسموه ب ا ل ا س و ا ب دبس كل شيء ما شاء الله للباطل في باقي جميل جدا ما شاء الله وفي التجريد قال ابن الجوزي قال ابن عباس نخل ا ل ج ن ة جذوعها زمرد أ خ ض ر وكرانيفها ذهب أ ح م ر وسعفها ك س و ة أ ه ل الجنه ة م ن ا منها ق مقاطع ا ط ع ت ه م ع م م ن مقاطعتهم وحللهم مقاطع حقهم وقال سعيد بن جبير نخل ا ل ج ن ة جذوعها من ذهب وعروقها من ذهب وكرانيفها من زمرد ورطبها, ورطبها كالدلاء أ ش د بياضا من اللبن والين من الزبد و أ ح ل ى من العسل ليس له عجم هذا التمر قال أ ب و ع ب ي د ة الكراني فصول ي السعف ا ن ت ثم قال تعالى في ص ف ة نسائهم فيهن خيرات حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان أ ي في هذه الجنان ومعنى خيرات الجمع خ ي ر ة والمعنى فاضلات ا ل أ خ ل ا ق حسان الخلق وقال الهدي عليه السلام فهي كل خير مجتمع من, من حوريات أ و طعام أ و شراب أ و فواكه أ و شيء من النعم فجمع, فجمع, فجمع الله ذلك كله فيما سمي من الخيرات وحسان فهن فاضلات في معانيهن كاملات في شبابهن انتهى قال في التجديد وروى أ م س ل م ة عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في تفسيرها أ ن ه قال خيرات ا ل أ خ ل ا ق أ و خيرات ا ل أ خ ل ا ق حسان ا ل و ج و ه حور م ق ص و ر ا ت في الخيام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان لم يطمحهن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان قال الهادي عليه السلام والحور هنا النساء الحور العين والحور هو نعت من صفات ا ل أ ع ي ن وهو حور يكون في العين دعج حسن تحسن به ا ل أ ع ي ن اذا كان فيهن وتفخر به من كان فيها منهن م ق ص و ر ا ت فهن محبوسات مصونات محجوبات لسنا بدوارات ولا خارجات بل هن متاسنات لمساكنهن خفرات والخيام فهي خيام الدر واليابوت المنبوذ والمنسوج وهي القباب المعمولات المرفوعات في قصور ا ل ث و ر ي ا ت ما معهم أحد من النساء فهن تخليه أحد درسة رح、أتخليه. ولو ا ا ح د ة م مضحكه ف تروح ت ش ت غ ل و ت ن د ر ب ه لا ك ل ه م فرنك صورتهم ف ر ن ك ي ا ل خ ي ا ح ن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن و ن نحن نحن نحن ا ح ي نحن نحن نحن ح ن نحن ح ن نحن نحن ي و ن نحن نحن ا ح ن نحن ا ح ن نحن نحن نحن ح ن ن ن ن ح ح ن ن ن ن ح ح ن ن ن ن ح ح ن ن ن ن ح ح ن ن ن ن ح ح ن ن ن ن ح ح ن ن ن ن ح ح ن ن ما شاء الله يعني اذا جلس ا ل إ ن س ا ن يتحدث كم يقول يعني لو ما في هذا ل الشغل لا في ه تلفون جن ولا هات ولا س و يعني سبحان الله عز وجل الله لا ي ه م الله ي و يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي م ي م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي و ل يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي و ا ل و م يوم يوم يوم ي ن م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي يوم يوم ي ن يوم يوم ي ا م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي م ي و ي و يوم ي و يوم ي م يوم يوم ي و و م ي م يوم يوم يوم ي و ليس عليهم تعب و ح ر ك ة فهم منعمون دائما و أ م ا الرفرف فقال الهادي عليه السلام فهو اللين من الفرش والعبقري فهو اسم صنف من فرش ا ل ج ن ة وقد تقول العرب لما كان حمرته ا ل غ ا ل ب ة على غيرها من ا ل أ ل و ا ن عبقري ان ت ه قيله ى وأصله أن عبقر بلد يوشى فيها ا ل ب ص د س و ى فيها البصد يعني وغيرها فنسب إ ل ي ه كل شيء جيد حتى يقال للرجل الذي يعمل عملا عجيبا عبقري اي هو من ذلك البلد فأظم ي ق و لذلك عبقر وادي و سكنتها الجن ل نسب ا ل ع ب ق ر ي ة إ ل ى من كان في هذا الوادي ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك أ ي ت ع ا ظ م عن صفات المخلوقين بمعنى على و ا ر ت ف ع ش أ ن ا لا مكانا وقيل أ ن المراد أ ن ا ل ب ر ك ة تكتسب وتنال بذكر اسمه عز وجل وقيل معنى تبارك كثر خير لعباده وقوله ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م تقدم تفسير في هذه ا ل س و ر ة وقل يا ذو ص ف ة للاسم وهذه ا ل ص ف ة من عظيم صفات الله تعالى وفي الحديث في خلط الحديث ما هو واضح يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ي أ ل ز م و ه و أ ل ح و ا به في الدعاء أ د ع و بهذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ د ع و أ و الزموا او ك ر ر و لا صحح حتى نتاكد م بهذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م كان في تفسير ابن كثير أ ي ل ز م و ه و أ ل ح و ا به في الدعاء يعني بكلمه هذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وسمع صلى الله عليه وسلم من يقول ب ه ذ ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فقال ق د استجيب لك ا ل م يسمع احد يقول ي ا ذ ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال اكمل بهذا الجلال والاكرام قال اقبل ي أكمل ما الله من سبحانه وتعالى. قال في تفسير ابن كثير وقال الحافظ أ بهذا حدثنا حدثنا الله صلى الله عليه وسلم قال ألضو أو ألضو الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ي أ ل ز م و يعني أ ل ز م و ه ا ل حديث صحيح ا ل ك ل م ة أ ل ض و يعني أ ل ز م و او كررو او أ ك ث ر و او كررو ا هذه ا ل ك ل م ة هذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م نعم وقال أ ح م د حدثنا إ ب ر ا ه ي م ا بن إ س ح ا ق حدثنا عبد الله بن مبارك عني ح ي ا بن حسان ا ل م ق د س ي عن ربيع بن ع ا م ر قال س م ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ل ض و بذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك وقال الجوهري أ ل ظ فلان بفلان إ ذ ا لزم لزم وقال ابن مسعود أ ل ظ بيد ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اي الزموا يقال ا ل إ ل ض ا ظ هو ا ل إ ل ح ا ح قلت وكلاهما قريب من ا ل آ خ ر والله أ ع ل م وهو ا ل م د ا و م ة واللزوم و ا ل إ ل ح ا ح إ ل ك ن هناك ا ش ا ص يمكن يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ل ش خ ا ص يمكن ا ر يكون هناك اشخاص ي م ن ان يكون هناك اشخاص ي ن ان يكون ه ن ا و ا ش ا ص ك ن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ن ان يكون هناك اشخاص ي م ن ان يكون هناك ا ش ا ص يمكن ان يكون هناك ا خ ا ص ي م ن ك و ن هناك اشخاص يمكن ا ي و ن ن ا ك اشخاص ي م ن ان يكون هناك اشخاص ي م ك ان ه ا ل ع ا ل م ي ن ان ه ن ا اشخاص يا ذا ولكن ا ص ب ح ا مسلمين ا ا ي كل مكان ولكن ا اصبحت مسلمين في كل مكان و أ ح ك م د م ا ء ا ل مسلمين في كل مكان ولكن اصبحت م آ ل م ح م د في كل مكان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر اصبحت مسلمين في كل مكان